بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتقتصب نسانك ويؤثر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغسر روما ويقرص صليب المين ان لي لي قد فكيت دمعا عليهم وقلبي موجع طرفي كسير أبيت وفي في فؤاد جروح بسرا تذيق كما بات من نسيم يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواججه النفير سيء أبيت وفى القواعد راح الله سرا تقيك مبادئك للسيء إلهي يا عزيز الثوق قوم من معاني إلهي ضيق الدنيا عليهم وعذبهم بها أنت القدير إلهي قد بكيت عليهم وقلبي أبي توفى الفؤاد يذرو والسرور سوى قم ما وادي ريبان وصبرني يا أسير فانت حر الى النخرا ستنسى ليل مأساة طويل ستزأر يا أبي وقرى التثور تذكر هذه الدنيا دروب وفيها السهل منها سيرو <تصفيق> من